خمسة، استمع إلى الحوار الآتي وأعده ثم اكتبه في دفترك برنامج الصداقة في الإذاعة الجزء الثاني من هو الصديق الأصيل؟ وما رأيك في هذا الموضوع؟ تفضلي الصديق الأصيل نعمة عظيمة، لن يشعر بها إلا من يملكها يعني أن الصديق وطن صغير يا لها من كلمات جميلة شكرا جزيلا لوجودك معنا إلى اللقاء ونلتقي في أقرب وقت ممكن طبعا إن شاء الله في أمان الله